قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهَا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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بَعْضٍ وَآتَيْنَا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عنكم وَلَا تَحْوِيلًا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 إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً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 فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجَالِكَ وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم يُغْصِلَ عَلَكُمْ قاسِفًَا مِنَ الرّحِ فَ يُغْقَكُم بِمَاكَفرَرْتُم ثمَُّ لا تَجد ثمَُّ لا تجد لكُم عَلينَا بِهِ تَب